غير المنطوب عليهم ولا الضالين لا خير في كثير من نجواهم إلا من, أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يجب وعلى ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤديه أجرا عظيما ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, المؤمنين نوله ما تولى ونسله ساعات صغيرة الله لا يغفر ان الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعونك سَيَقُولُ الْمُكَذِّبُونَ مَرِيدًا لِلْعُلَا وَقُلْ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ غَيْرِ بَاغِي كَذِيبًا مَحْرُومًا وَلَأُظُنُّ أَنَّهُمْ وَلَؤْمَنِّيَنَّهُمْ قَالُوا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صِرَاطًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ويمن وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا وهو مؤمن فنبت ومن يعمل من الصالحات من ذكر ويسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم غليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء فَإِنَّمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنَّى النِّسَاءُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ الْمَأْتُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا شَوْزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَمَا كُنَّا حَالَّهُمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صلحا وأحضرت الأنفذ الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وتتقوا فإن الله كان رفورا رحيما وإن يتفرقى يغني الله ملا من سعزه وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد رصينا الذين أوتوا الكتاب من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 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هُدِنَا وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ ادْفُنْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضال تكن غنيا او فقيرا فالله اولى بما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا يا ايها الذين امنوا, آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من طبل ومن يكفر بالله وملاقه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 سَتَفَئَنَّ الَّذِينَ لَذَّتْ لَهُمُ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا عِندَهُمْ حَتَّى يَتَغَضَّوْا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ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 ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافعين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراملون يا أيها الذين آمنوا لا تنتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليهم سلطانا مبينا إن المنافعين في الدرك الأسفل من النار ونن تجد لهم صغيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم, وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابك شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله واسعا وكان الله واسعا حكيما ومن يعمل سوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله واسعا حكيما إن تبدو خيرا أو تغفوه أو تعفو عنه No, قِيلَ لِمُوسَى اكذِبْ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا إِنَّ اللهَ جَهَرَ فَقَالُوا إِنَّ اللهَ جَهَرَ أخذنا منهم ميثاقا غريضا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين انتعوا عن التعالم غير المضبوط عليهم ولهظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم وقتلهم الانبياء بغير حق وباعث الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل وبكفرهم وقهرهم على بعضهم بغتانا عظيما وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلوه ولكن شُبِّه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعهم الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليمنا انما موتك ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبغلم من الذين هادوا حررنا عليهم طيبات بحلتهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واكلهم الربا وقذبوه وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الضاسرون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من طبلك والمقيمين الصلاة والمؤدون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنغتيهم أجرا عظيما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراعين عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إدراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباق وعيسى وأيوم ويونس وهارون وسليمان وآتينا داهم دزبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلب الله موسى تكليما رسلا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 مخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس ورجاء الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن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 فَمَن يَعْبُدْ بِعَدَدٍ لِلَّهِ وَلَكَمَا الْكَثُرُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ اي و فيهم اجره و يسيدهم من فضله وامن الذين نسوا كفروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اميما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الا الذين كفروا واعتصموا بالله لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا مصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا, وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله صَلوبِه فَسَودَخِلون في رحمتِ مِن مكَطْن فَسودَخِلون في رَحمَةِ م من مِنْهُ وَثَضون وَيَهْرهِ وَيَهليهِم إلَ صِاقَ مستُتَقيمَا يَتَفْتَُ كَقولُل اللا بفتكُم فيكَذال إن امره هلك ليس له ولد وله الأحد فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ابنتين فلهم الثرثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ولسان أحبكم أن والله بكل شيء عليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعا فجعله مفاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعك الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنى الذي يصلى النار القدرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى كم تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأدقى إن هذا نفسه que sí, sí, sí, sí. muera اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال